هُوَ الَّذِي خ َ ل َ ق َ ك ُ م م ِ ن ط ي ن ٍ ث ُ م ّ قَضَى أ ج َ ل ً ا وَأَجَلٌ م ُ س َ م ًّ ى ع ن د َ ه ُ ثُمَّ أ َ ن ت ُ م ت َ م ْ ت َ ر ُ و ن وَهُوَ اللَّهُ فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَفِي ا ل أ ر ض ِ يَعْلَمُ س ِ ر ّ ك ُ م ْ وَجَهْرَكُمْ و َ ي َ ع ل َ م مَا ت َ ك ْ س ِ ب ُ و ن وَمَا ت َ أ ْ ت ِ ي ه ِ م م ِ ن آيَةٍ مِنْ آ ي ا ت ِ ر َ ب ِّ ه ِ م إِلَّا ك ا ن ُ و ا عَنْهَا م ُ ع ْ ر ِ ض ي ن ف َ ق َ د كَذَّبُوا ب ِ ا ل ح َ ق ِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أ َ ن ب َ ا ء ُ مَا كَانُوا بِهِ ي َ س ْ ت َ ه ْ ز ِ ئ ُ و ن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 ت َ ح ِ ه م ف َ ه ل َ ن ا ه ُ ب ذ ن و ب ه م ف َ ه ل َ ن ا ه ُ ب ذ ن و ب ه م و َ ن ش َ ن ا م ِ بعدهم ق ر ن ً ا خ َ ر م وَلَوْ ن ز َّ ل ْ ن َ ا ع َ ل َ ي ك َ ك ِ ت ا ب ً ا فِي قِرْطَاسٍ ف َ ل َ م َ س ُ و ه ب أ َ ي د ي ه ِ م ْ لَقَالَ ا ل ذ ِ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا إ ن ه ذ ا إ ِ ل َ ا سِحْرٌ م ُ ب ِ ي ن و َ ق َ ا ل و ا ل َ و ْ ل ا أ ُ ن ز ِ ل َ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م َ ل َ ك ٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ا ل ْ أ م ْ ر ُ ثُمَّ لَا ي ُ ن ظ َ ر ُ و ن و َ ل َ و جَعَلْنَاهُ م َ ل َ ك ا ل َ ج َ ع َ ل ْ ن ا ه ُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا ع َ ل َ ي ه ِ م مَّا ي َ ل ْ ب ِ س ُ و ن و َ ل َ ق د ُ اسْتُهْزِئَ ب ِ ر س ُ ل مِنْ ق َ ب ْ ل ك َ ف َ ح ا ق َ ب ا ل َّ ذ ي ن َ س َ خ ِ ر و ا م ِ ن ه ُ م ْ م ا ك ا ن ُ و ا بِهِ ي َ س ْ ت َ ه ز ِ ئ و ن قُلْ س ي ر ُ و ا فِي ا ل أ َ ر ض ِ ث ُ م ا ن ظ ُ ر و ا كَيْفَ كَانَ ع َ ا ق ِ ب َ ة ا ل ْ م ُ ك َ ذ ِ ب ِ ي ن ق َ ل ِ ل م َ ا فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض قُلِ ل ل ه كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ل ِ ي َ ج م َ ع َ ن ك ُ م إ ل َ ى يَوْمِ ا ل ق ِ ي ا م َ ة ِ لَا ر َ ي ب َ ف ي ه ِ ا ل َّ ذ ي ن َ خَسِرُوا أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م ف َ ه ُ م ل ا ي ؤ م ِ ن ُ و ن وَلَهُ مَا س َ ك ن َ فِي ا ل ل ي ْ ل ِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ ا ل س َّ م ي ع ا ل ع ل ي م قُلْ أ َ غ َ ي ر َ اللَّهِ أ ت َّ خ ِ ذ ُ و َ ل ِ ي ا فَاطِرِ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض ِ و َ ه ُ و يُطْعِمُ وَلَا ي ُ ط ْ ع م ق ُ ل إ ِ ن ي أ م ِ ر ْ ت ُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ م َ ن أَسْلَمَ و َ ل ا ت ك و ن َ ن م ِ ن ا ل م ُ ش ر ك ِ ي ن ق ُ ل إ ِ ن ّ ي أ َ خ َ ا ف إ ن ع ص َ ي ت ُ ر َ ب ّ ي ع َ ذ ا ب َ يَوْمٍ ع َ ظ ي م م َ ن ي ُ ص ر َ ف عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ ر ح ِ م َ ه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 و َ ه ُ و ا ل ح َ ك ي م ا ل خ َ ب ِ ي ر ُ ق ل أَيُّ شَيْءٍ أ َ ك ْ ب َ ر ش َ ه ا د َ ة ً ق ُ ل ا ل ل ه ُ ش َ ه ي د ٌ بَيْنِي و َ ب َ ي ن َ ك ُ م و َ أ و ح ي إ ل َ ي ه ذ ا ا ل ق ُ ر آ ن ل ِ أ ُ ن ذ ِ ر َ ك ُ م بِهِ وَمَنْ ب َ ل َ غ ن يَقُولُ ل ت َ ش ْ ه َ د و ن َ أ َ ن م َ ع ا ل ل َّ ه آ ل ه َ ة ً أُخْرَى قل, أشهد قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي ب َ ر ِ ي ء م م َّ ا ت ُ ش ْ ر ك ُ و ن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 إِنَّهُ ل ا ي ُ ف ْ ل ح ُ الظَّالِمُونَ و ي َ و ْ م َ ن َ ح ْ ش ر ُ ه ُ م ج م ِ ي ع ً ا ث ُ م ّ ن َ ق ُ و ل ل ل َّ ذ ي ن َ أَشْرَكُوا أ َ ي ن َ شُرَكَاؤُكُمُ ا ل َّ ذ ي ن َ ك ُ ن ت ُ م ت َ ز ْ ع ُ م ُ و ن ثُمَّ ل َ م تَكُنْ ف ِ ت ْ ن َ ت ُ ه ُ م إِلَّا أَن قَالُوا و ا ل ل َّ ه ِ رَبِّنَا مَا ك ُ ن ا م ُ ش ر ك ي ن َ ا ن ظ ُ ر كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ م ا كَانُوا ي َ ف ْ ت َ ر ُ و ن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 ح َ ت َ ى إِذَا ج َ ا ء و ك َ ي ج ا د ِ ل و ن َ ك َ ي َ ق ُ و ل الَّذِينَ ك َ ف َ ر و ا إ ن ه ذ ا إ ِ ل ا أ َ س ا ط ي ر ا ل أ َ و َ ل ي ن وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ و َ ي ن ْ أ َ و ن َ عَنْهُ و َ إ ن ي ُ ه ل ِ ك ُ و ن َ إِلَّا أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م وَمَا ي ش ع ر و ن وَلَوْ تَرَى إ ِ ذ و ق ِ ف ُ و ا ع َ ل ى النَّارِ فَقَالُوا يَا ل َ ي ت َ ن َ ا ن ُ ر َ د ّ و َ ل ا ن ك َ ذ ِ ب ُ ب آ ي َ ا ت ِ ر َ ب ّ ن َ ا و َ ن َ ك ُ و ن مِنَ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ي ن َ ب َ ل ْ ب َ د َ ل َ لَهُم م ّ ا ك ا ن ُ و ا ي َ خ ف ُ و ن َ م ِ ن ق َ ب ْ ل وَلَوْ ر د ُّ و ا لَعَادُوا ل ِ م ا نُهُوا عَنْهُ و َ إ ِ ن ه ُ م ل َ ك َ ا ذ ِ ب ُ و ن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 و َ ل َ ق َ د ك ُ ذ ِ ب َ ت رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا ع َ ل ى مَا ك ُ ذ ِ ب ُ و ا وَأُوذُوا حَتَّى أ َ ت ا ه ُ م ن َ ص ْ ر ن َ ا و َ ل ا م ُ ب َ د ّ ل َ ل ِ ك َ ل ِ م ا ت ِ ا ل ل ه و َ ل َ ق َ د جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ ا ل م ُ ر س َ ل ِ ي ن وَإِن كَانَ ك َ ب ر َ ع َ ل َ ي ك َ إ ق ْ ر ا ض ُ ه ُ م فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن ت َ ب ت َ غ ِ ي َ نَفَقًا فِي ا ل أ َ ر ض ِ أَوْ س ُ ل ّ م ً ا فِي ا ل س َّ م ا ء ف َ ت َ أ ت ِ ي َ ه ُ م ب ِ آ ي َ ة و َ ل َ و ش َ ا ء اللَّهُ ل َ ج َ م َ ع َ ه ُ م ع ل ى ا ل ه د َ ى فَلَا تَكُن م ِ ن َ ا ل ج َ ا ه ِ ل ي ن إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قُل إ ِ ن اللَّهَ قَادِرٌ ع ل ى أَن ي ن َ ز ِّ ل َ آيَةً و َ ل ك ِ ن أ َ ك ث َ ر َ ه ُ م ل ا ي َ ع ل َ م و ن وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ا ل أ ر ض ِ وَلَا طَائِرٍ ي َ ط ي ر ُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أ ُ م َ م أ َ م ْ ث َ ا ل ُ ك ُ م م َ ف َ ر َّ ط ن َ ا فِي ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ م ِ ن ش َ ي ْ ء ث م َّ إِلَى ر َ ب ِّ ه م ي ُ ح ش َ ر ُ و ن و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ذ َّ ب و ا ب ِ آ ي ا ت ِ ن َ ا ص ُ م ّ وَبُكْمٌ فِي ا ل ظ ُّ ل ُ م َ ا ت مَن يَشَأْ إ ِ ل ّ ه ُ ي ض ل ِ ل ه ُ وَمَن ي ش َ أ ْ ي َ ج ع َ ل ه ُ ع ل َ ى ص ِ ر ا ط ٍ م ُ س ت َ ق ِ ي م قل أ َ ر َ أ َ ي ت ُ م ْ إ ن أ َ ت ا ك ُ م عَذَابُ ا ل ل َّ ه أ َ و أ َ ت َ ت ك ُ م ا ل س َّ ا ع ة أ َ غ َ ي ر ِ اللَّهِ ت َ د ع و ن َ إ ن ك ُ ن ت ُ م ص َ ا د ِ ق ي ن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 فلولا إ د جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذ ُ ك ِ ر ُ و ا بِهِ فَتَحْنَا ع َ ل َ ي ْ ه م ْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إ ذ َ ا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أ َ خ ذ ْ ن َ ا ه ُ م بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ م ب ْ ل ِ س ُ و ن فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا و َ ا ل ح َ م ْ د ُ ل ِ ل ه ِ رَبِّ ا ل ع ا ل َ م ِ ي ن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 و ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ذ َّ ب و ا ب ِ آ ي ا ت ِ ن َ ا ي َ م َ س ّ ه ُ م ُ ا ل ع ذ َ ا ب ُ بِمَا ك ا ن ُ و ا ي َ ف ْ س ُ ق ُ و ن قُل لَّا أ َ ق و ل ُ لَكُمْ عِندِي خ ز َ ا ئ ِ ن ُ اللَّهِ وَلَا أ َ ع ل َ م ُ ا ل غ َ ي ْ ب َ وَلَا أ ق و ل ُ ل َ ك ُ م إ ِ ن ّ ي مَلَكٌ إ ن أ ت َّ ب ِ ع إِلَّا مَا ي و ح َ ى إ ل َ ي َ أ َ و ل ْ يَسْتَوِ ا ل ْ أ ع ْ م ى و َ ا ل ب َ ص ي ر أ َ ف َ ل ا ت َ ت َ ف َ ك َ ر ُ و ن وَأَنذِرْ بِهِ ا ل َّ ذ ي ن َ ي خ َ ا ف و ن َ أَن ي ح ش َ ر ُ و ا إ ِ ل ى ر َ ب ّ ه ِ م ل َ ي س َ لَهُم م ِ ن دُونِهِ و َ ل ي ّ و َ ل ا ش َ ف ِ ي ع ل ّ ع َ ل ه ُ م ي َ ت َّ ق ُ و ن و َ ل ا ت َ ط ر د ا ل ذ ِ ي ن َ ي َ د ْ ع و ن َ ر َ ب َّ ه ُ م ب ِ ا ل غ َ د ا ة ِ و َ ا ل ع َ ش ي ّ ي ُ ر ي د و ن َ و َ ج ْ ه َ ه مَا ع َ ل َ ي ك َ مِنْ ح ِ س َ ا ب ِ ه ِ م م ن شَيْءٍ وَمَا مِنْ ح ِ س ا ب ِ ك َ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م م ن شَيْءٍ ف َ ت َ ط ْ ر د َ ه ُ م فَتَكُونَ مِنَ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن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 وَإِذَا جَاءَكَ ا ل َّ ذ ي ن َ ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ ب آ ي ا ت ِ ن َ ا ف َ ق ُ ل س َ ل َ ا م ع َ ل َ ي ك ُ م ْ كَتَبَ ر َ ب ّ ك ُ م ْ ع ل ى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أ َ ن ه ُ مَن عَمِلَ مِنكُم س ُ و ء ا أَوْ ب ِ ج َ ه ا ل َ ة ٍ ث ُ م َ تَابَ مِن بَعْدِهِ و َ أ َ ص ْ ل َ ح ث ُ م تَابَ م ن بَعْدِهِ و َ أ َ ص ْ ل ح َ ف َ إ ِ ن ه ُ غ َ ف و ر ٌ ر َّ ح ي م وَكَذَلِكَ ن ُ ف َ ص ّ ل ا ل ْ آ ي ا ت ِ و َ ل ت َ س ْ ت َ ب ي ن َ س َ ب ِ ي ل ا ل م ُ ج ر م ي ن قُلْ إ ِ ن ي ن ُ ه ي ت أَن أ َ ع ب ُ د َ ا ل ذ ِ ي ن َ تَدْعُونَ مِن دُونِ ا ل ل َّ ه قُل لا ا ت َّ ب ِ ع أَهْوَاءَكُمْ قَد ض َ ل َ ل ت ُ إ ذ ا وَمَا أَنَا مِنَ ا ل ْ م ُ ه ت َ د ي ن قُل إ ِ ن ّ ي ع َ ل ى ب َ ي ِ ن َ ة ٍ مِّن ر َّ ب ّ ي و َ ك َ ذ َّ ب ت ُ م ب ِ ه مَا ع ِ ن د ي مَا ت َ س ْ ت َ ع ْ ج ل ُ و ن َ ب ِ ه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 وَعِندَهُ م َ ف ا ت ِ ح ا ل غ َ ي ْ ب ِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ و ي َ ع ل َ م ُ مَا فِي ا ل ْ ب َ ر ِ و َ ا ل ْ ب َ ح ْ ر وَمَا ت َ س ْ ق ط ُ م ِ ن وَرَقَةٍ إِلَّا ي َ ع ل َ م ُ ه َ ا و َ ل ا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا ر َ ط ْ ب وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ م ُ ب ِ ي ن وَهُوَ الَّذِي ي ت َ و ف َّ ا ك ُ م ب ِ ا ل ل ي ل ِ و َ ي َ ع ل َ م ُ مَا ج َ ر َ ح ت ُ م ب ِ ا ل ن َّ ه َ ا ر ث م َّ يَبْعَثُكُم فِيهِ ل ِ ي ُ ق ض َ ى أَجَلٌ م ُّ س َ م ّ ى ث م َّ إ ل َ ي ْ ه ِ م َ ر ْ ج ع ُ ك ُ م ْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا ك ُ ن ت ُ م ت َ ع ْ م َ ل ُ و ن و َ ه ُ و ا ل ق ا ه ِ ر ُ ف َ و ق َ ع ِ ب َ ا د ه ِ و َ ي ُ ر س ِ ل ُ ع َ ل َ ي ك ُ م ح َ ف َ ظ َ ه ح َ ت َ ى إ ذ َ ا ج َ ا ء أ ح َ د َ ك ُ م ا ل م َ و ْ ت ُ ت َ و ف َّ ت ه ر س ُ ل ُ ن َ ا و َ ه ُ م ل ا يُفَرِّطُونَ ث م َّ ر ُ د ّ و ا إ ل َ ى اللَّهِ م َ و ْ ل ا ه ُ م ا ل ح َ ق ِّ أ َ ل ا ل َ ه ا ل ح ُ ك م وَهُوَ أَسْرَعُ ا ل ح َ ا س ِ ب ِ ي ن قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 وَإِذَا ر أ ي ت َ ا ل ذ ي ن َ ي خ و ض ُ و ن َ فِي آ ي ا ت ن َ ا ف َ أ َ ع ر ِ ض ْ ع ن ه ُ م حَتَّى يَخُوضُوا فِي ح َ د ي ث ٍ غ َ ي ْ ر ِ ه و َ إ ِ م ّ ا ي ُ ن س ي َ ن ّ ك َ ا ل ش َّ ي ط ا ن ُ فَلَا ت َ ق ْ ع د بَعْدَ ا ل ذ ِ ك ْ ر َ ى مَعَ ا ل ق َ و م ِ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن وَمَا ع ل ى ا ل ذ ِ ي ن َ يَتَّقُونَ مِنْ ح ِ س َ ا ب ِ ه ِ م م ن ش َ ي ْ ء و َ ل َ ك ن ذ ِ ك ْ ر ً ل َ ع َ ل ه ُ م ي ت َّ ق ُ و ن وَذَرِ ا ل َّ ذ ي ن َ اتَّخَذُوا د ي ن َ ه ُ م لَعِبًا وَلَهْوًا و َ غ َ ر َّ ت ْ ه ُ م ا ل ح ي ا ة ُ الدُّنْيَا و َ ذ َ ك ِ ر بِهِ أَن ت ُ ب س َ ل َ نَفْسٌ بِمَا ك َ س َ ب َ ت و َ ذ َ ك ِ ر ب ه أ ن ت َ ب َ س َ ل نَفْسٌ بِمَا ك َ س َ ب َ ت ل َ ي س َ ل ه ا مِن د ُ و ن ا ل ل َ ه و َ ل ي ّ و َ ل ا ش َ ف ي ع وَإِن ت َ ع د ل ك ل ع َ د ل ٍ لَّا ي ؤ خ َ ذ ُ م ِ ن ه َ ا أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ ا ل ذ ِ ي ن َ أ ُ ب ْ س ل و ا بِمَا كَسَبُوا ل َ ه ُ م ش َ ر ا ب مِّن ح َ م ي م ٍ وَعَذَابٌ أ َ ل ِ ي م بِمَا كَانُوا ي َ ك ْ ف ُ ر و ن ق ُ ل أ َ ن َ د ْ ع و ا مِن د ُ و ن اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا و َ ن ُ ر َ د ّ ع ل ى أ َ ع ق ا ب ِ ن َ ا ب َ ع د َ إ ِ ذ هَدَانَا اللَّهُ كَلَّذِي ا س ْ ت ه ْ و َ ت ْ ا ل ش َّ ي ا ط ي ن كالذي ا س ت ه و ت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أ ق ي م ا ل ص ل ا ة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وَهُوَ ا ل َّ ذ ي خَلَقَ ا ل س م ا و َ ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ْ ض َ ب ِ ا ل ح َ ق ّ وَيَوْمَ ي ق و ل ُ ك ُ ن ف َ ي َ ك ُ و ن قَوْلُهُ ا ل ح َ ق ُّ وَلَهُ ا ل م ُ ل ك ُ يَوْمَ يُنفَخُ ف ي ا ل ص ّ و ر ع َ ل ِ م ٌ ا ل غ َ ي ْ ب ِ و َ ا ل ش َّ ه ا د َ ة ِ و َ ه ُ و ا ل ح َ ك ي م ُ ا ل ْ خ َ ب ي ر وَإِذْ قَالَ إ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م ُ لِأَبِيهِ أ ز َ ر َ أ َ ت ِ اتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إ ن ّ ي أ َ ر ا ك َ وَقَوْمَكَ فِي ض َ ل ا ل ٍ م ُ ب ِ ي ن وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض و َ ل ي َ ك ُ و ن َ مِنَ ا ل ْ م ُ و ق ِ ن ي ن فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ا ل ل َّ ي ل ُ رَآكَ و ْ ك َ ب ً ا قَالَ ه ذ ا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ل ا أُحِبُّ ا ل ْ آ ف ِ ل ي ن فَلَمَّا ر َ أ ى ا ل ق َ م َ ر َ بَازِغًا قَالَ ه َ ذ ا ر َ ب ّ ي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن ل َّ م يَهْدِنِي ر َ ب ّ ي ل َ أ َ ك ُ و ن ن ّ مِنَ ا ل ق َ و ْ م ِ ا ل ض ا ل ِّ ي ن فَلَمَّا ر َ أ ى الشَّمْسَ بَازِغَةً ق َ ا ل ه ذ ا ر َ ب ّ ي ه ذ ا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إ ِ ن ي ب َ ر ي ء ٌ م م َّ ا ت ُ ش ْ ر ِ ك ُ و ن إ ِ ن ي و َ ج َ ه ْ ت ُ وَجْهِي ل ل َّ ذ ِ ي فْطَرَ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ا ل م ُ ش ر ِ ك ي ن وَحَاجَّهُ ق َ و ْ م ُ ه قَالَ أ ت ُ ح ا ج ُ و ن ِ ي فِي ا ل ل ه ِ و َ ق َ د ه َ د َ ا ن وَلَا أَخَافُ مَا ت ُ ش ْ ر ك ُ و ن َ بِهِ إِلَّا أَن ي ش َ ا ء ر َ ب ّ ي ش َ ي ْ ئ ا و َ س ِ ع ر َ ب ّ ي ك ُ ل شَيْءٍ ع ِ ل م ً ا أَفَلَا ت َ ت َ ذ َ ك َّ ر ُ و ن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 إ َّ رَبَّكَ حَكيِيمٌ عَليم وَهَبَنَا لَهُ إِسحاقَ وَيَعقُوبَ كُلًا هَدَينَا وَنُوحًا هَدَينَا مِنْ قبلَ وَمِن ذُِّيَتِهِ دَود وَسُلَمَانَ وَأَّوبَ وَيُوسُفَ وَموسَ وَهَارُون. وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا و ك ل م فضلنا على العالمين وَمِنْ أَبَائِهِمْ و َ ذ ُ ر ِّ ي ا ت ِ ه ِ م و َ إ ِ خ ْ و َ ا ن ِ ه ِ م و َ ا ج ْ ت َ ب َ ي ن َ ا ه ُ م و َ ه َ د َ ي ن ا ه ُ م إ ل َ ى ص ِ ر ا ط ٍ م ُ س ت َ ق ِ ي م ٍ ذَلِكَ هُدَى ا ل ل َّ ه ي َ ه د ِ ي بِهِ مَن ي ش َ ا ء مِنْ ع ب َ ا د ِ ه ِ و َ ل َ و أَشرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم ما ك ا ن ُ و ا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ ا ل َّ ذ ي ن َ آ ت َ ي ن َ ا ه ُ م ا ل ك ِ ت َ ا ب َ وَالْحُكْمَ و َ ا ل ن ُّ ب ُ و َّ ة ف َ إ ن ي َ ك ف ُ ر بِهَا ه َ ؤ ُ ل ا ء فَقَدْ و َ ك َ ل ْ ن َ ا بِهَا قَوْمًا ل َ ي ْ س ُ و ا بِهَا ب ِ ك ا ف ِ ر ِ ي ن 118. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين 119. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 ت َ ج ع ل و ن َ ه ُ ق َ ر ا ط ِ ي س َ تَبْدُونَها و َ ت ُ خ ْ ف و ن َ كَثِيرًا و َ ع ُ ل ِّ م ت ُ م مَا لَمْ ت َ ع ل َ م و ا أ َ ن ت ُ م ْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ ا ل ل َّ ه قُلِ ّ ه ُ ث ُ م َّ ذ َ ر ه ُ م فِي خَوْضِهِمْ ي َ ل ع َ ب ُ و ن وَهَٰذَا ك ِ ت َ ا ب أَنزَلْنَاهُ م ُ ب ا ر َ ك ٌ م ُ ص َ د ِّ ق ا ل ذ ي بَيْنَ ي د َ ي ْ ه ِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ا ل ْ ق ُ ر َ ى وَمَن حَوْلَهَا و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ي ُ ؤ ْ م ن ُ و ن َ ب ِ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ ب ِ ه وَهُمْ ع ل َ ى ص َ ل َ ا ت ِ ه ِ م ي ُ ح ا ف ِ ظ ُ و ن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 وَلَوْ ت َ ر ى ا ل َ ذ ِ ل ن َ ظ ا ل َ م ُ و ا فِي غ َ م َ ر ا ت ِ ا ل م َ و ْ ت ِ و َ ا ل م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة َ ب ا س ِ ط ُ و أ ي د ي ه ِ م ْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ ا ل ي َ و ْ م َ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ا ل ْ ه ُ و ن بِمَا ك ُ ن ت ُ م ت َ ق و ل ُ و ن َ ع ل َ ى ا ل ل َّ ه غَيْرَ ا ل ح َ ق ِّ و َ ك ُ ن ت ُ م عَن آيَاتِهِ ت َ س ْ ت َ ك ْ ب ِ ر ُ و ن و َ ل َ ق د ْ ج ِ ئ ْ ت ُ م و ن َ ا ف ر َ ا د َ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أ َ و ل َ م َ ر ّ ة وَتَرَكْتُم م َ ا خ َ و َ ل ن ا ك ُ م ْ وَرَاءَ ظ ُ ه و ر ِ ك ُ م ْ و َ ت َ ر َ ك ْ ت ُ م مَا خَوّلنَاكُمْ وَرَاءَ ظ ُ ه و ر ِ ك ُ م وَمَا ن َ ر َ ا مَعَكُمْ ش ُ ف َ ع َ ا ء َ ك ُ م ا ل َّ ذ ي ن َ ز َ ع م ْ ت ُ م ْ أ ن ه ُ م ف ِ ي ك ُ م شُرَكَاءَ لَقَدْ ت َ ق َ ط َّ ع بَيْنَكُمْ وَضَلَّ ع َ ن ك ُ م م ا كُنتُمْ ت َ ز ْ ع ُ م و ن إ ِ ن ا ل ل َّ ه فَالِقُ ا ل ح َ ب ّ وَالنَّوَى ي ُ خ ر ِ ج ُ ا ل ح َ ي َّ م ِ ن ا ل م َ ي ِ ت ِ و َ م ُ خ ر ِ ج ُ ا ل م َ ي ِ ت ِ مِنَ ا ل ح َ ي ذ َ ل ك ُ م ا ل ل َّ ه ف َ أ َ ن َّ ت ُ ؤ ف َ ك ُ و ن َ ف ا ل ِ ق ُ ا ل ْ إ ِ ص ب ا ح ِ و َ ج ا ع ِ ل ُ ا ل ل َّ ي ْ ل ِ سَكَنًا و َ ا ل ش َّ م س َ و َ ا ل ق َ م َ ر َ ح ُ س ْ ب ا ن ً ا ذَلِكَ ت َ ق َ د ي ر ا ل ع ز ي ز ا ل ع َ ل ي م وَهُوَ ا ل َّ ذ ي جَعَلَ ل َ ك ُ م ا ل ن ُ ج ُ و م َ ل ِ ت َ ه ت َ د و ا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ ا ل ْ ب َ ر ِ و َ ا ل ب َ ح ْ ر قَدْ فَصَّلْنَا ا ل آ ي َ ا ت ِ ل ِ ق َ و م ي ع ل َ م و ن َ و ه ُ و َ ا ل َّ ذ ي أ َ ن ش َ أ َ ك ُ م مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ف َ م ُ س ْ ت َ ق َ ر ّ و َ م ُ س ْ ت َ و د َ ع ق َ د ف َ ص َّ ل ن ا الْآيَاتِ ل ِ ق َ و ْ م ي َ ف ق َ ه ُ و ن َ و ه ُ و َ ا ل َّ ذ ي أَنزَلَ مِنَ ا ل س َّ م ا ء ِ مَاءً ف َ أ َ خ ْ ر ج ن َ ا بِهِ ن َ ب ا ت َ كُلِّ شَيْءٍ ف َ أ َ خ ْ ر ج ْ ن َ ا مِنْهُ خَضِرًا ف َ ا خ ْ ر َ ج ن َ ا مِنْهُ خَضِرًا ن ُ خ ْ ر ِ ج مِنْهُ ح َ ب ً ا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ م ِ ن ط َ ل ْ ع ه ا ق ِ ن و َ ا ن ٌ د َ ا ن ي َ ة ٌ و َ ج َ ن ا ت و َ ج ََّ ا ت ٍ م ِ ن أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ و َ ا ل ر ُّ م َ ا ن َ م ُ ش ْ ت َ ب ِ ه ا وَغَيْرَ م ُ ت َ ش َ ا ب ِ ه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 س ُ ب ْ ح ا ن َ ه ُ وَتَعَالَى عَمَّا ي َ ص ِ ف و ن ب َ د ي ع ُ ا ل س م ا و ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ض أ ن ا ي َ ك ُ و ن ل َ ه وَلَدٌ وَلَمْ ت َ ك ُ ن لَهُ ص ا ح ِ ب َ ة وَخَلَقَ ك ُ ل شَيْءٍ وَهُوَ ب ك ُ ل ِّ شَيْءٍ ع َ ل ي م 129. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل 120. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 121. قد جاءكم بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أ َ ب ص َ ر َ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا ع َ ل َ ي ك ُ م ْ ب ح َ ف ِ ي ظ وَكَذَلِكَ ن ُ ص َ ر ِ ف ُ ا ل آ ي ا ت ِ و َ ل ي َ ق و ل ُ و ا دَرَسْتُ و َ ل ِ ن ُ ب َ ي ن َ ه ُ ل ِ ق َ و ْ م ي ع ل َ م ُ و ن ا ت َّ ب ِ ع م ا أ ُ و ح ي إ ِ ل َ ي ك َ مِنْ رَبِّكَ ل ا إ ل َ ه إِلَّا هُوَ و َ أ ع ْ ر ِ ض ع ن ا ل م ُ ش ر ك ي ن و َ ل َ و ش َ ا ء ا ل ل َّ ه مَا أ َ ش ر َ ك ُ و ا وَمَا ج َ ع َ ل ن ا ك َ ع َ ل َ ي ه ِ م ح َ ف ِ ي ظ ا وَمَا أَنتَ ع َ ل َ ي ه ِ م ب ِ و ك ي ل وَلَا تَسُبُّوا ا ل ذ ِ ي ن َ ي د ْ ع و ن َ م ِ ن د ُ و ن ا ل ل َّ ه ف َ ي س ُ ب ُّ و ا ا ل ل َّ ه عَدْوًا ب ِ غ َ ي ر ِ عِلْمٍ كَذَلِكَ ز َ ي َّ ن ا لِكُلِّ أ ُ م َّ ع َ م َ ل َ ه ُ م ث م َّ إ ل َ ى رَبِّهِمْ م َ ر ْ ج ِ ع ُ ه ُ م ف َ ي ُ ن َ ب ِّ ئ ُ ه ُ م بِمَا ك َ ا ن و ا ي َ ع ْ م َ ل ُ و ن وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ل َ إ ِ ن جَاءَتْهُمْ آ ي َ ة ٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ ع ِ ن د َ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أ ن ه َ ا إِذَا جَاءَتْ لَا ي ُ ؤ ْ م ِ ن َُ وَنُقَلِّبُ أ َ ف ْ ئ ِ د َ ت َ ه ُ م وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا ل َ م يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ م َ ر َّ ة و َ ن َ ذ َ ر ه ُ م فِي ط ُ غ ْ ي َ ا ن ه ِ م ي َ ع ْ م َ ه ُ و ن وَلَوْ أ ن ن َ ا نَزَّلْنَا إ ل َ ي ْ ه ِ م ُ ا ل م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة َ وَكَلَّمَهُمُ ا ل ْ م َ و ْ ت َ و َ ح َ ش َ ر ن َ ا ع َ ل َ ي ه ِ م ْ ك ُ ل ّ شَيْءٍ قِبَلًا مَا كَانُوا ل ِ ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ا إِلَّا أ َ ن ي َ ش َ ا ء اللَّهُ و َ ل َ ك ن َ أ َ ك ْ ث َ ر َ ه ُ م ي َ ج ْ ه َ ل ُ و ن و َ ك ذ َ ل ِ ك َ ج َ ع ل ن َ ا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا ش َ ي ا ط ي ن َ الْإِنسِ و َ ا ل ْ ج ِ ن ّ ي ُ ح ِ ي بَعْضُهُمْ إ ل َ ى ب َ ع ض ٍ ز ُ خ ر ُ ف َ ا ل ق َ و ْ ل ِ غ ر و ر ً ا و َ ل َ و ش َ ا ء ر َ ب ّ ك َ مَا فَعَلُوهُ ف َ ذ َ ر ه ُ م وَمَا ي َ ف ْ ت َ ر ُ و ن وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أ َ ف ْ ئ ِ د َ ة ا ل ذ ِ ي ن َ ل ا ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ ب ِ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ و َ ل ِ ي َ ر ض َ و ه ُ و َ ل ِ ي َ ق ت َ ر ِ ف ُ و ا مَا ه ُ م م ُ ق ت َ ر ِ ف ُ و ن أَفَغَيْرَ اللَّهِ أ َ ب ْ ت َ غ ي حَكَمًا و ه ُ و َ ا ل َّ ذ ي أَنزَلَ إ ل َ ي ك ُ م ا ل ك ِ ت ا ب َ مُفَصَّلًا و ا ل َّ ذ ي ن َ آ ت َ ي ْ ن ا ه ُ م ُ ا ل ك ِ ت َ ا ب َ ي ع ل َ م و ن َ أَنَّهُ منزل مِن ر َ ب ِّ ك َ ب ِ ا ل ح َ ق ِّ فَلَا ت َ ك ُ و ن َ ن ّ مِنَ ا ل م ُ م ْ ت َ ر ي ن وَتَمَّتْ ك َ ل ِ م ا ت ُ ر َ ب ِّ ك صِدْقًا و َ ع َ د ْ ل ا ل َ ا م ُ ب َ د ّ ل َ ل ِ ك َ ل ِ م ا ت ِ ه و َ ه ُ و ا ل س َّ م ي ع ُ ا ل ع َ ل ي م وَإِذ ت ُ ط ْ ع ِ أَكْثَرَ مَن فِي ا ل أ َ ر ْ ض ي ض ِ ل ُّ و ك َ عَن سَبِيلِ ا ل ل ّ ه إ ن ي َ ت َّ ب ِ ع و ن َ إِلَّا ا ل ظ َ ن َّ و َ إ ِ ن ه ُ م إِلَّا ي َ خ ْ ر َ ص ُ و ن إ ِ ن رَبَّكَ ه ُ و أ َ ع ل َ م ُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أ َ ع ل َ م ُ ب ِ ا ل م ُ ه ت َ د ي ن فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن ك ُ ن ت ُ م بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ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 و َ ك ذ َ ل ِ ك َ ج َ ع ل ن ا فِي كُلِّ ق َ ر ي َ ة ٍ أ َ ك ا ب ِ ر م ُ ج ر ِ م ي ه َ ا ل ي َ م ْ ك ُ ر و ا فِيهَا وَمَا ي َ م ك ُ ر و ن َ إِلَّا ب ِ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م و َ م ا ي ش ع ر ُ و ن وَإِذَا ج َ ا ء َ ت ْ ه م ْ آيَةٌ ق ا ل ُ و ا ل َ ن ؤ م ِ ن َ حَتَّى ن ُ ؤ ت َ ى م ِ ث ل َ م ا أ ُ و ت ي َ رُسُلُ ا ل ل َّ ه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 ق د ْ ف َ ص ل ْ ن َ ا ا ل آ ي ا ت ِ لِقَوْمٍ ي ذ ك َّ ر ُ و ن ل َ ه ُ م د َ ا ر السَّلَامِ عِندَ ر َ ب ّ ه ِ م و َ ه ُ و و َ ل ِ ي ّ ه ُ م ب م َ ا ك ا ن ُ و ا ي َ ع ْ م َ ل و ن و َ ي و م َ ن َ ح ْ ش ر ُ ه ُ م ج م ي ع ا يَا م َ ع ش َ ر َ ا ل ج ِ ن ق َ د ا س ت َ ك ْ ث َ ر ت ُ م مِنَ ا ل إ ِ ن ْ س ِ وَقَالَ أ َ و ْ ل ي َ ا ؤ ُ ه ُ م م ِ ن َ ا ل إ ِ ن س ِ رَبَّنَا استَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أ َ ج َ ل ن َ ا ا ل ذ ي أ َ ج َ ل ت َ ل ن َ ا قَالَ النَّارُ م َ ث ْ و ا ك ُ م خَالِدِينَ فِيهَا إ ِ ل ّ ا مَا شَاءَ ا ل ل َّ ه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 ي ا مَعشرَ الجِِّ وَالْإِنس أَلَم يَأْتِكُم رُسُلُم مِنكُمْ يَقُصّونَ عَلَكُم آياتاتِ وَيذِرُونَكُمْ لِق أَيَوْمِكُم هذا و َ ي ذ ر و ن َ ك م ل ق َ أ ي و م ك م ه ق ا ل َ و ا شَهِدنَا على أَفُسنَ و َ غ َ ر َّ ت ْ ه ُ م ا ل ح ي ا ة ُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا ع ل ى أ َ ن ف ُ س ه م أ َ ن ه ُ م ك َ ا ن و ا ك َ ا ف ِ ر ي ن ذَلِكَ أ َ ل م ْ ي َ ك ُ ن ر َّ ب ُ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غ ا ف ِ ل ُ و ن وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ م ِّ م ا عَمِلُوا وَمَا ر َ ب ّ ك َ ب غ ا ف ِ ل ٍ عَمَّا ي َ ع ْ م َ ل ُ و ن وَرَبُّكَ ا ل ْ غ َ ن ِ ي ُ ذُو ا ل ر َّ ح ْ م ة إ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا ت ُ و ع َ د ُ و ن َ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ ي ا قَوْمِ ا ع م َ ل ُ و ا ع ل ى م َ ك َ ا ن َ ت ِ ك ُ م إ ِ ن ي ع َ ا م ِ ل ف س َ و ْ ف َ ت َ ع ل َ م و ن َ م َ ن ت َ ك ُ و ن ل َ ه عَاقِبَةُ ا ل د َ ا ر إ ِ ن ه ُ ل ا ي ُ ف ْ ل ح ُ الظَّالِمُونَ و َ ج ع َ ل ُ و ا لِلَّهِ م ِ م ّ ا ذ َ ر أ مِنْ ا ل ح َ ر ْ ث ِ و َ ا ل أ َ ن ع َ ا م ِ نَصِيبًا ف َ ق ا ل و ا ه ذ ا لِلَّهِ ب ِ ز َ ع م ِ ه ِ م ْ و َ ه ذ َ ا ل ِ ش ُ ر َ ك َ ا ئ ن َ ا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إ ل ى ا ل ل َّ ه ف م َ ا ك ا ن َ ل ِ ش ُ ر َ ك َ ا ئ ِ ه ِ م فَلَا يَصِلُ إ ل ى ا ل ل َّ ه وَمَا ك ا ن َ ل ِ ل َ ه ِ ف َ ه ُ و يَصِلُ إ ِ ل ى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا ي َ ح ك ُ م ُ و ن وَكَذَلِكَ زَيَّنَ ل ك َ ث ي ر ٍ م ِ ن ا ل م ُ ش ْ ر ِ ك ي ن َ قَتْلَ أ َ و ل ا د ِ ه ِ م ش ُ ر َ ك َ ا ؤ ُ ه ُ م ل ي ُ ر ْ د ُ و ه ُ م و َ ل ي َ ل ب ِ س ُ و ا عَلَيْهِمْ د ِ ي ن َ ه ُ م و َ ل َ و ش َ ا ء اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ف َ ذ َ ر ه ُ م وَمَا ي َ ف ْ ت َ ر و ن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 إ ِ ن ه ُ ح َ ك ي م ٌ ع َ ل ي م ٌ قَدْ خ َ س ِ ر ا ل ذ ِ ي ن َ قَتَلُوا أ َ و ل ا د َ ه ُ م سَفَهًا ب غ َ ي ْ ر ِ ع ِ ل م وَحَرَّمُوا مَا ر َ ز َ ق َ ه ُ م ا ل ل َّ ه وَحَرَّمُوا مَا ر َ ز َ ق َ ه ُ م ا ل ل َّ ه ا ف ت ِ ر َ ا ء ً ع َ ل ى ا ل ل َّ ه قَد ضَلُّوا وَمَا ك ا ن ُ و ا م ُ ه ت َ د ي ن وَهُوَ ا ل َّ ذ ي أ َ ن ش َ أ جَنَّاتٍ م َ ع ر و ش ا ت ٍ وَغَيْرَ م َ ع ر و ش ا ت ٍ وَالنَّخْلَ و َ ا ل ز َّ ر ع مُخْتَلِفًا أ َ ك ْ ل ه ُ وَالنَّخْلَ و َ ا ل ز َّ ر ع َ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ و َ ا ل ر ُّ م َ ا ن َ م ُ ت َ ش ا ب ِ ه ا و َ غ َ ي ر َ م ُ ت َ ش ا ب ِ ه كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ ح ص َ ا د ِ ه ِ وَلَا ت ُ س ر ِ ف ُ و ا إ ن َ ه ُ لَا ي ح ب ُّ ا ل م ُ س ْ ر ِ ف ِ ي ن وَمِنَ ا ل ْ أ َ ن ْ ع ا م ِ ح َ م ُ و ل ة و َ ف َ ر ش ً ا كُلُوا م ِ م ّ ا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا ت َ ت َّ ب ِ ع و ا خ ط ُ و ا ت ِ ا ل ش َّ ي ط ا ن ِ إ ن ه ُ لَكُمْ ع َ د ُ و م ُ ب ِ ي ن ث َ م ا ن ي ة َ أ َ ز ْ و ا ج ٍ م ِ ن َ الضَّأْنِ ا ث ن َ ي ْ ن وَمِنَ الْمَعْزِ ا ث ن َ ي ن قُل ا َ ذ ك َ ر َ ي ْ ن حَرَّمَ ا م ْ ر َ أ أ م ُ ل ْ ئ َ ي ْ ن ِ أَمْ ا ش ْ ت َ م َ ل َ ت عَلَيْهِ أ َ ر ْ ح ا م ُ ا ل أ ُ ن ث َ ي َ ي ن ن َ ب ّ ئ و ن ِ ي ب ِ ع ِ ل م ٍ إ ِ ن ك ُ ن ت ُ م ص َ ا د ِ ق ِ ي ن وَمِنَ ا ل إ ِ ب ِ ل اثْنَيْنِ وَمِنَ ا ل ب َ ق َ ر ِ ا ث ن َ ي ن ق e n d e r н д 乃 towers u j َ n َ a r o أ s o u r c ْ顱 tsensor at 1 ranchounced nelayhi станов 了َ e l h َ Ảлин 有菲์ Bu a y َ ي s s e Assad でも走らなくて lagi 臣 c o َ v e r g e n c e 매�َ o m b r e ang d اللہ Siberia g َ ا م ف م َ ن أَظْلَمُ م ِ م ّ ن ِ ا ف ت َ ر َ ى ع ل َ ى اللَّهِ كَذِبًا ل ي ض ل النَّاسَ ب ِ غ َ ي ر ِ ع ل م إ ِ ن اللَّهَ ل ا يَهْدِي ا ل ق َ و ْ م َ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن قُل لَّا أ َ ج د ُ فِيمَا أ ُ و ح ي َ إ ل َ ي مُحَرَّمًا ع ل ى ط َ ا ع م ي ط ْ ع م ه ُ إِلَّا أَن ي ك ُ و ن َ م َ ي ت َ ة ً أَوْ دَمًا م َ س ف ُ و ح ً ا او دَمًا م َ س ف ُ و ح ً ا او لَحْمَ خ ن ز ي ر ٍ ف إ ِ ن ّ ه ُ ر ِ ج س ٌ او فِسْقًا ا هُلّ ل ِ غ َ ي ر ِ اللَّهِ ب ِ ه فَمَنِ ا ض ُ ر َّ غَيْرَ ب َ ا غ وَلا عَادٍ ف َ إ ِ ن رَبَّكَ غَفُورٌ ر َ ح ِ ي م و َ ع َ ل ى ا ل ّ ذ ي ن َ هَادُوا ح َ ر ّ م ن َ ا ك ُ ل ّ ذ ِ ي ظ ُ ف ِ ر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ح َ ر َّ م ن َ ا ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ش ح و م َ ه ُ م َ ا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظ ُ ه و ر ه ُ م ا أَوْ ا ل ح َ و َ ا ي ا أَوْ مَا اخْتَلَطَ ب ِ ع َ ذَلِكَ ج َ ز َ ي ن َ ا ه ُ م ب ِ ب َ غ ْ ي ه ِ م و َ إ ِ ن ّ ا ل َ ص َ ا د ِ ق ُ و ن ف إ ِ ن كَذَّبُوكَ ف َ ق ُ ل رَبّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا ي َ ر ُ د ّ ب َ أ س ه ُ ع َ ن ا ل ق َ و ْ م ا ل م ُ ج ر ِ م ي ن س َ ي َ ق ُ و ل الَّذِينَ أ َ ش ر َ ك ُ و ا ل َ و شَاءَ ا ل ل َّ ه مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آ ب َ ا ؤ ن َ ا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ ش َ ي ْ ء وَكَذَّلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ ق َ ب ْ ل ِ ه ِ م حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ ع ِ ن د َ ك ُ م ْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إ ِ ن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ و َ إ ِ ن أ َ ن ت ُ م ْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ق ل فَلِلَّهِ ا ل ح ُ ج َّ ة ا ل ب َ ا ل ِ غ َ ة ُ ف َ ل َ و شَاءَ ل َ ه َ د ا ك ُ م ْ ج م ع ي ن ق ُ ل ه َ ل م َّ ش ه َ د َ ا ء َ ك ُ م ا ل َّ ذ ي ن َ ي َ ش ْ ه َ د و ن َ أ ن ا ل ل َّ ه حَرَّمَ هَذَا ف َ إ ِ ن ش َ ه ِ د و ا فَلَا تَشْهَدَ م َ ع ه ُ م وَلَا تَتَّبِعْ أ َ ه ْ و َ ا ء ا ل ّ ذ ي ن َ ك َ ذ َّ ب و ا ب ِ آ ي ا ت ن َ ا و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ل ا ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ ب ِ ر َ ب ِّ ه ِ م يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ ر َ ب ّ ك ُ م ْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ت ُ ش ْ ر ك ُ و ا بِهِ ش َ ي ْ ئ ا و َ ب ِ ا ل و ا ل ِ د َ ي ْ ن ِ إ ح س َ ا ن ً ا وَلَا ت َ ق ْ ت ُ ل و ا أ َ و ل ا د َ ك ُ م مِنْ إ م ل َ ا ق ٍ ن ح ْ ن ُ ن َ ر ْ ز ق ُ ك ُ م و َ إ ي َّ ا ه ُ م وَلَا ت َ ق ر َ ب ُ و ا ا ل ْ ف َ و ا ح ش َ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا ب َ ط َ ن وَلَا ت َ ق ْ ت ُ ل و ا ا ل ن ف س َ ا ل َّ ت ي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا ب ِ ا ل ح َ ق ِّ ذَلِكُمْ و َ ص َّ ا ك ُ م ب ِ ه لَعَلَّكُمْ ت َ ع ق ِ ل ُ و ن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 ث ُ م ّ آتَيْنَا مُوسَى ا ل ْ ك ِ ت ا ب َ ت َ م ا م ً ا ع ل ى ا ل ذ ي أَحْسَنَ و َ ت َ ف ص ي ل ا لِكُلِّ ش َ ي ء وَهُدًى و َ ر َ ح ْ م َ ة وَهُدًى وَرَحْمَةً ل ع َ ل َّ ه ُ م بِلِقَاءِ ر َ ب ِّ ه ِ م ي ؤ م ِ ن ُ و ن وَهَٰذَا ك ِ ت ا ب ٌ أَنزَلْنَاهُ م ُ ب ا ر َ ك ٌ ف َ ا ت َّ ب ِ ع ُ و ه وَاتَّقُوا ل ع َ ل َّ ك ُ م ْ ت ُ ر ْ ح َ م ُ و ن أَن ت َ ق و ل ُ و ا إ ن م َ ا أُنزِلَ ا ل ك ِ ت َ ا ب ُ ع ل َ ى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن ك ُ ن ا عَن د ِ ر ا س َ ت ِ ه ِ م ل َ غ َ ا ف ِ ل ي ن او ت َ ق و ل ُ ل َ و أَنَّا أ ُ ن ز ِ ل ع َ ل َ ي ن ا ا ل ك ِ ت َ ا ب ُ ل َ ك ُ ن ا أ َ ه ْ د َ م ِ ن ه ُ م فَقَدْ جَاءَكُم ب َ ي ِ ن َ ة ٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى و ر َ ح ْ م َ ة فَمَنْ أَظْلَمُ م ِ م ن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ و َ ص د َ ف َ عَنْهَا سَنَجزي ا ل ذ ي ن َ ي ص د ف و ن ع ن آ ي ا ت ن ا س َ و ْ ء ا ل ع ذ ا ب ِ ب ِ م ا ك ا ن و ا ي ص د ف و ن ه ل ي َ ن ظ ر و ن َ إ ل َ ا أ ن ت أ ت ي َ ه ُ م ا ل م ل َ ا ئ ِ ك َ ة ُ أَوْ ي أ ت ي ر ب ّ ك أ َ و ي أ ت ي َ ب ع ْ ض ُ آ ي ا ت ر ب ك يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا ي َ ن ف َ ع ُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ اِنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ إ ن َّ ا ل ّ ذ ي ن َ فَرَّقُوا د ي ن َ ه ُ م و َ ك ا ن ُ و ا شِيعًا ل س ْ ت َ م ِ ن ه ُ م فِي شَيْءٍ إ ِ ن َ م َ ا أَمْرُهُمْ إ ل َ ى اللَّهِ ث ُ م ّ ي ُ ن َ ب ِّ ئ ُ ه ُ م بِمَا كَانُوا ي َ ف ع ل ُ و ن مَنْ جَاءَ ب ِ ا ل ح َ س َ ن َ ة ِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا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 ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلال فَالْأَرْضُ وَرَفَعَ ب َ ع ْ ض َ ك ُ م ف َ و ق َ ب َ ع ْ ض دَرَجَاتٍ ل ِ ي ب ْ ل ُ و َ ك ُ م ْ فِيمَا آ ت ا ك ُ م ْ إ ِ ن رَبَّكَ س َ ر ي ع ُ ا ل ْ ع ق ا ب ِ و َ إ ِ ن ه ُ لَغَفُورٌ ر َ ح ِ ي م